بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة ب ل ا قادرين على أن نسوي بنانة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 إ ل ى ر َ ب ك ي و م َ ئ ِ ذ ا ل م ُ س ت َ ق ر ي ن ب أ ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن ي و م َ ئ ِ ذ ب م ا ق د م و َ أ خ َ ر ب ل ا ل إ ن س ا ن ع ل ى ن َ ف س ِ ه ب ص ي ر ة و َ ل َ و أ ل ق َ ى م ع ا ذ ي ر َ ل ا ت ُ ح ر ك ب ه ل س ا ن ك ل ت ع ج ل ب ه إ ن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 و َ و ج و ه ٌ ي و م َ ئ ِ ذ ٍ ب َ ا س ر َ ة ت َ ظ ُ ن ّ أَن ي ُ ف ع َ ل َ ب ه َ ا ف َ ا ق ر َ ة كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ ا ل ت َّ ر ا ق ِ ي و َ ق ي ل َ م َ ر ا ق ٍ وَظَنَّ أَنَّهُ ا ل ف ِ ر ا ق ُ وَالْتَفَّتِ ا ل س ا ق ُ ب ِ ا ل س ا ق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمضى أولى لك فأولى ثم أ و ل ا لك فأولى أَيَحْسِبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنُ طْفَةً م ِّ ن مَنِيٍ ت ُ م ن ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ و َ ا ل ْ أ ُ ن ث َ ى أ ل ي س ذ ل ك ب ق َ ا د ر ٍ ع ل ى أ َ ن ي ح ي ِ ي ا ل م و ت َ ى